وَالْخُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ يَأْكُلُكُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحسوني أن تذهبوا به وأخافوا أن قال إن ليل يحسرني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكل الذئب ونحن عصبا إن إذا لخاسرون فلما ذهبوا بي وأجمعوا أن يجعلوه في غياب الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء أباهم شاعر يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عود متاعنا فأكله الذئب وما أنتم من اللنا ولو كنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصي بدم كذب. قال بنسو ولت لكم أنفسكم أمرا قال بنسو ولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدنا دلوى قال يا بشرى هذا غلام وأسرواه بضاعة والله عليم بما كانوا يعملون والله عظيمون بما يعملون وشروه بثمن بخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر امرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفع لا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن نعلمه فَمِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وغلقت الابواب وغلقت الابواب وقالت هيتلك قال ما الله وراودت صلته وفي بيتها عن نفسك وغلقت الأبواب وغلقت أبوابها قالت هيت لك. قال معاد الله قال معاد الله إن ربي أحسن مثواي إن لا يفلح الظالمون ولقد عمت به وهم بها لو لا لو لا أرى أضرها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخنصين واستبق البابا وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها ند البابا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا إلا أيُّ استنأو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إذا كان قميصا وَإِنْ كان قَمِيصًا قُدَّمَ مِنْ قِبَلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصًا قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصًا قُدَّمَ مِنْ دبر قَالَ إِنَّهُ مِنْ اكان عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها تراود فتاها عن نفسه وادنشمقهم حبا انا لنراهم في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهم ارسلت اليهن واعتدتهن متكئات واعتدتهن متكئا واتت كل وَاحِدَةٍ منهن سكينه وآتت كل واحدة منهن سكينا و وقالت, وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرنا اكبرناه و قطان ايديهن قلنا حاشا لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك ان هذا انا منكم كريم قالت فذلكن الذين امتنني فيه ولقد راودته عن نفسه استعصا ولئن لم يفعل ما امره ولئن لم يفعل ما مِنَ ظن من الصاغرين قال ربي السجن وأحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصلف عني كيدهن أصب إلي جن وأكون من الجاهلين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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا إلا نبأتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملتقى من لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير خير من لا الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا إلا أسماء سميتهمها إلا أسماء سميتهمها ثم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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس عام فيه غاث الناس وفيه يعسرون وقال الملك أتوني به فلما جاء أخر قال رجع إلى ربك فاسأله فاسألوا ما بانوا النسوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قلنا حاش لله قال ما خطبكن إذ يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه عن نفسه وإن غول من الصادقين ذلك ليعلم أنني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لامنارة بصوت إلا إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني بكي استخنص لنفسي فلما كنّمو قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعني على خزائن الأرض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 لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْذِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَتْ أُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ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 قالوا سنراود عنه أباه وإن نفعلون وقالا لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفون إذا قلبو إذا قلبو إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا وقالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن ما نقول حافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أن يومكم على أخيم قبل فالله خير الحافظون وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخغنا ونزداد كين بعير ذلك كير يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به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 من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولم أدخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني ما كان يغني عنهم من الله شيئا إلا إلا حاجة في نفس عقب قضاها وإن غلدو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي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 وفوق كل ذي علم عليم قانوئ يسرق فقد سرق أخ له من قبل قانوئ يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرنا يوسف في نفسه ولم يبدي لهم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 إلا من وجدنا متاعنا عنده ان من وجدنا متاعنا عنده انا اذا ظالمون فلما السيء منه خلصونا نجيا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 فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما حلمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي, والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت أمرا فصبرا جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فصبرا جميل عسى الله أن يأتيني بهم عَسَى الله أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفُ وَبِأَضَّتْ عِنَا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبينطت عيناه من الحزن فهو قالوا تفتأ تذكر يوسف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 إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم به قال هل علمتم ما فعلتم به سوى اخيه اذ انتم اذ أنتم جاهلون قالوا ائنك لامر يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر إن من يتقي ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا نخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقميص هذا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 لما اجا المشير القاب على وجهه القاه على وجهه صارت الدم فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاظَ عَلَى وَجْهِهِ أَلْقَاظَ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ مَصِيرًا قَالَ أَلَمْ الله لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ قالوا يَا لا نستغفرنا دون ربنا إن كنا خاطئين قال سوفع السّعفِرَنَكُم رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبْوَاهِ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَّلَ إلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ دَخَلُوا مِصرَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُو لَغُوسُ الْجَدَاءِ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 تلك من آباء ذلك من آباء إن الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليك من إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا إلا وهم مشركون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم مرضون فهم عنا معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون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 قل هذي سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوح إليهم من أهل القرى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 ولدار الآخرة خير للذين التقوا أ فلا تعقلون حتى إذا سيئ سرّو وظنوا أنهم قد خذبو جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من وَلَا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يُفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدا وهدا ورحمة لقوم يؤمنون